بوك تو دو اثنان وتسعون اثنان وتسعون سوب فرازا يكون الجمل الجانبية ان الجمل الجانبية باستخدام ان اثنين قال إنه يضايقني أنك تشخر إنه يضايقني أنك تشخر من إنه يضايقني أنك تشرب بيرة كثيرة هكذا إنه يضايقني أنك تشرب بيرة كثير هكذا كل نتيجة من كذيفناستي الملفروة. إنه يضايقني أنك تأتي متأخرا جدا هكذا. إنه يضايقني أنك تأتي متأخرا جدا هكذا. مكرداس كلي بيزنس كوراتسيستون. أعتقد أنه يحتاج إلى طبيب. أعتقد أنه يحتاج إلى طبيب. ميكريدس كيلي مالسانس. أعتقد أنه مريض. أعتقد أنه مريض. ميكريدس كيلي دارمنتس. أعتقد أنه الآن نائم. أعتقد أنه الآن نائم. ياسبيرس كيلي أديجوس نأمل أنه سيتزوج ابنتنا نأمل أنه سيتزوج ابنتنا نيسراس كالي havas multadmono نأمل ان يكون لديه مال كثير نأمل أن يكون لديه مال كثير نيسراس كالي استاس مليونولو نأمل ان يكون مليونيرا نأمل أن يكون مليونيرا. مي أوديس كيفيا قد سمعت أن زوجتك حدث لها حادث. قد سمعت أن زوجتك حدث لها حادث. مي قد سمعت أنها ترقد بالمستشفى. قد سمعت أنها ترقد بالمستشفى. قد سمعت أن سيارتك تالف تماما. قد سمعت ان سيارتك تالفه تماما. انه يسعدني أنك قد اتيت. انه يسعدني انك قد اتيت انه يسعدني أنك مهتم انه يسعدني انك مهتم انه يسعدني أنك تريد شراء المنزل انه يسعدني انك تريد شراء المنزل أخشى أن يكون آخر باص قد غادر. أخشى يكون آخر قد أنه ينبغي علينا أن نأخذ سيارة أجرة. علينا أن سيارة متيماس كمي نپرو حواس مانن كن مي اخشى انني ليس معي نقود اخشى ان انني ليس معي نقود